بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدلل متقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما انزل الينا من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 آمن سُقِيَ وَلَوْ أَمَنُ فَلَا أَمَنَ سُقِيَ وَلَهُمُهُ سُقِيَ وَلَكِنَّ لَهُمْ وَإِذَا لَكُلٍّ لَّذِينَ آمَنُوا مُقَالُوا آمَنَرُ وَإِذَا فَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن معكم إِنَّمَا عَهُودٍ مَا لَهُمْ مُسْتَكِبِينَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أزاغت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغصرون صم مكم عمي فهم لا يرجعون أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یا أصبح عليهم في أزالهم من السرور في أدرى الموت والله محيط بالكافرين يفاد البرق يختف أبصارهم كلما أظلهم مشو في وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. إن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَرْصَدًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما مَاءً ما فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وأنتم وإن كنتم في غيل مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله واذعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صالقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فارتقوا النار التي الناس ع حجارة للكافرين وبشر الذين آمنوا أن لهم جنعة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وردوا به متشابها فيها أزوال مطهرة وهم فيها أخالدون إن الله لا يستحجي أن يضرب مثلا ما بغوة لَمَن فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يَضِلُّ بِهِ كثيرا وما يغل به إلا الفاسقين الذين يأخذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون كيف تكفرون بالله وكنتم أموتاً فأياكم ثم يريتكم ثم يعيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أملكوني بأسماء هؤلاء إنكم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم ولما أنبأهم بأسماءهم قال ألم كلكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما, ما تردون وما كنتم كن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنت وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوار الرحيم قلنا بقوا منها جميعا فإما يتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كفروا وفذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائي نذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعديك بأهدئك في بعديكم وإياك وآمنوا بِمَا أنزلتم صدقاً لما معكم ولا تَكُونُوا أولاً كافرين به ولا, ولا تشتغوا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق بأنكم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزباة ورفعوا مع الوافعين أتأمرون الناس بالبذل وتأنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ بني رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞۞۞۞۞۞ ولا ۞۞۞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 إذا أتينا الكتاب الكذار من فرقانا أنكم تعددون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولم ترى أنفسكم بإتخاذكم لأجل فتركوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم, أنفسكم ذلك خير لكم عند هو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا الله وقولوا حقا أغفر لكم خطاياكم وسنزيل المرسلين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسرى موسى لقومه فكل نقلب بعصراك الحجرة فانحجرت من أثنة عشرة عينا قد كل كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في موسيقى. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ الذي الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ هو خير خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لكم ما سألتم اظلموا عَلَيْهِمُ الذله وَالْمَسْكَنَةُ وما بهم من الله ذلك بِأَنَّهُمْ كَانُوا فرقه اايه الله وَيَقْتُلُونَ النبي دين غير الحق لانك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين عملوا والذين عادوا والنصارى من امن بالله واليوم وإذا أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقكم التورقوا وآتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكمون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فرم الله عليكم ورحمته لكم هم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السمث فكنا لهم كونوا قردة خاسرين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلقها ومعجرة للمتقين قال مصالقه لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا وتتخذنا هدوا قال أعوذ بالله أنفون من الجاهلين قالوا اضع لنا ربك يمهي لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمروا قالوا دو لنا ربك يبين لنا ملونها فر إنّه يقول إنها بقرة صفراء فاق لونها تصور قالوا دو لنا ربك يبين لنا إن البقرة تشبه علينا وإن إنشاء الله لا قال إنها بقرة لا العغلى ولا تتسقل الح ثم مسللات فيها قال الآن جيحق فذا مححها وما كان يقالون وإن قلت نفسسان فدعأكم فيها والله خما ق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 منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عن ما تعملون وفتطمعوا من يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحلقونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ فَلَا تَعْتَذِرُوا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ويل للذين يكتبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يَقُولُونَ آذم مِنْ الله اللَّهِ به بِهِ قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم أَيْدِيهِمْ لهم مما يكسبون وقالوا لأن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتقذكم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده على الله ما ولا من كسب سيئة وأحاقت به خطيته فهنالك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالغالدين إحسانا وذي القرب واليتام والوساكين الناس حسن حسنا وأقموا صلاة ثم ثم إلا قليلا منكم وأنتم معذون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسبقون دناركم ولا تخرجون أفسكم من دياركم سمع أشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منهم من ديارهم فظهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم وسارة هادهم وهو مهرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومدواه من غافل عم. عَمِلُونَ اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يوفى عنهم عذاب ولا هم يصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم دليلنا فان يذناه يروح القدس جاءكم رسول بما لا تهوى فوسقم مستقرون ففريبان كذبتم ذاتم مقربان وقالوا قل رنا غرفا لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولمَّا جاءهم كتاب من عند الله الخلف لما معهم وكانوا ينقرن يستفدهون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنته الله على الفارين لسمش أن يفوه بمعذوب من يشار من عباده فباروا بغضب على غر وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا هؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق الحق لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل من ولقد جاءكم موسى بالمينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثابكم ورفعنا فوقكم الثور قل ما آتناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم منكم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجدنهم أهرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن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 يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَادُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاهَذُ كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطلب الشياطين على مرك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما موزل على الملكين بما بلا عروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولها إنما نحن فتنة لا تفر ولا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من ما اشترى له في الآخرة من خناب ولا بيز ما شروا به. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وكنوا منذرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير والله يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ما ننسف من آية أو نوصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له الأسعوات والأرض وما لكم من دون الله من مري ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء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 ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلعون الكتاب فذلك قال الذين لا علمون مثل قولهم والله يعقم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أطلم ممنع من من ساجد الله أن في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيوم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمغرب فأينما تقلوا فثم وجه الله إن الله واسر عليم وقال اتخذ الله ولدان سبحانه وله ما في السماوات والأرض كل قالتون قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقضون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وأغطأتنا آيات فذلك قال الذين من قولهم مثل قولهم فشابهت قمرهم قد رينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إنه الله هو ولئن اتبعت أهباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليم ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه هل قتلابته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وادقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها أدن ولا ولهم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, فأتمهن قال إني جاعبك للناس الإماما ولولن ذريتي قال لا إلا معنى الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم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 كتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أسلم لكم الدين فلا تأموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون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 أول نصارى تحت دوق الملة إبراهيم علیف وما كان من المشركین أولوا منا بالله وما رُنِّدَ إلیه وما رُنِّدَ إلی إبراهیم ویس میل ویسحاق ویعقوب و الاسباق والاسباق وما أُوتی موسی وعیسی وما أُوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن مثل ما رَمَنتم فَإِنْ تَمَنَّى لَكُمْ فَإِنَّهُ فِي شَفَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسواق وكانوا هودن ونصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزِيْعُ إِيمَانَكَ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا الَّذِينَ هُمْ بِشَطْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي خِتَابٍ لَّيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَسَنُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا لا من الصالحين، الذين أتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون آباؤهم، وإن فرقة منهم لا يكذبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المُتَرِين. ولكل وجهة هو أبوها فاستبيك الخيبات أينما تكونوا. إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من, من ربك وضى الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وخشوني وليؤتم نعمتي عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن تعلمون فاذكروني أذكركم وَلَا تَكُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلِّوا بِسْمِ رَبِّكُمْ إِلاَّ اللَّهُمَّ وَلَا تَكُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سبيل اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا أَحْيَاءٌ أم وَلَكِنَّ لَا تَشْمَرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَات ان ان الله وان اليه راجعون اولئك عليه صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن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 الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم لا ولاهم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعطلون ومن الناس من يتخذ من يولي الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا فشد حبا لله ونعر الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة من جميع جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسمال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرما فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ذلك يريهم الله عليهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار يا أيها الناس في الأرض هلالا منطيبهم ولا تتبعوا خطراء الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قين لهم اتبعوا ما أنزلوا وقالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو فان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا ما لا إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ونداء ثُمَّ ونداء يُفْنَوْنَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ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 ذلك بأن الله نسأل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط مغيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على قربه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأطار الصلاة وآت الزكاة والموفون بعض اذا عاهدوا و الصابرین في البأساء و وحين وحین أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب ولكم في القصاص حياة منياء للألباب لعلكم تتقون يتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المبتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف مما وإن جنفن أو أسمم فاصل بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتفمنوا العدة ولتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيَؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَابِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَعَيْكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لهم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا وكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا كذلك يبين الله آياته لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا الوجوت من زهورها ولكن البر من اتقى وأتوا الوجوت من أموابها واتقوا الله لعلكم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 إن انتهوا فلا يغدو أن على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتذى عليكم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتذى عليكم واتقوا الله وعلمون مع المتطيل وأامثق فيسبيل الله ولا تنقوب أيديكم إلى التحلفة رحسن إن الله يحب المسيل وهات الحج ولامرة الله فإن أحصل ثم ف واستيس من الحدي ولا تَحْلِقُوا سكم حَتَّى يبل الحدي محله كما كان منكم مريوان أو به أدم ال الرسي ففيد من صيا أوصدد ف أو ن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 وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد الثقة وتكون يا أول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفرطتم من عرفتم فذفر الله عند المشعر الحرام والفره كما أداكم وإن كنتم من قبله لمن الله ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفر الله وغفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لك في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار أولئك له نصيب مما كسبوا والله سريع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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وظماه لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رفوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوه فإن من بعد ما جاءتكم المينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغماب والملائكة وفضي الأمر وإلى الله ترجعون فالبني إسرائيل كم آتناهم من آية بدنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرجوك من يشار بغير حساب الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ختلف في وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم الجنات بغيا بينهم فهدى الله الذين آغنوا لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساة مستهم البأساء والظراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نَصْرَ نصر الله قريب فسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خيرهم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خيرهم فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعساء أن تحبكم شيء وهو شر لكم والله يعلم وأنت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فيه وصد عن سبيل الله وكفر والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند من الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاع استطاعوا ومن يردد منكم عن دينه فيموت وهو كافر ويمتوا وكافرهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفق قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تقالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أبتهم مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض كله وأذى فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتلوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم عن ناشط وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلىه وأنكم ملابوه واشنون ولا تجعلوا الله رتلة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتخبحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت الله غفور حليم للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزاء الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فرو ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاعا ولهن مثل الذي عليهم والنبي المعروف وللرجال عليه الندرة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحمل لكم أن تأخذوا مما أتدونه شيئا إلا إن يخاف فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدها ومن يتعد حدود الله فذلك هم الظالمون فإن طلقها فلا تهل له من بعد حتى تأنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما أن يتراجعا إن حدود الله وتلك حدود الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأنسقوهن بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تنسقوهن صرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هذوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَقُتُنَّ نِسَاء فَلَا غَنَاهٍ لَهُنَّ فَلَا تَعْذُرُهُنَّ إِن كَانَ عَزْوَاهُمْ إِذَا تَرَاضُوا إلَيْهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ ذَلِكَ يُعْذُبِهِمْ أَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وأنتم لا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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالنا أن من تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم من ما أن الله وعلموا بما تعملون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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تغادوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا خدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فاهذروه علم أن الله غفور أبيب لا جنا عليكم إن طلقتن النساء ما لم تمسهن وتفريض لهن فريضة ومدّعهن على الموسى قدره وعلى المقتني قدره متعم من معروف هذن على المحسنين وإن طلقتنهن من قبل أن تمسهن وقد فرّت لهن فريضة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيديه وقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المصدى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علاكم ولم تكونوا تعلمون والذين يتوفون ذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل لكم أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات من بالمعروف حقا على المبتقين فذلك يهين الله لكم آياته لعلكم تعطي لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أجوف حذر المرتفق قال لهم الله موت إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويمسط وإليه ترجعون ألم ترين الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا عليك نقاتل لسبيل قال أل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقادوا خرجنا من ديارنا وابنائنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينتهم يا ربكم وبقية مما تركا سواء وأرارون تحمله المنائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 وأنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآطاه الله الملك والحكمة وعلمه من شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلكايات الله لك عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم أنكلم من الله ورفع بعضهم درجات وتناع من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 وَمَا بَعْضُ بَيَانَ الرَّشْدِ مِنَ الْغَيِّ فَأَنذِرْ قَوْمَكَ بَيَوْمٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ انْفِصَامُهَا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتبها بها من المغرب فروهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الصالمين أو الذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأغاته الله يا تعالى. وعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فأنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وأنظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وأنظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولي تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطين فصرهم إليك ثم جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهم يدينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الأنبة السبع سنابل في كل شملة مئة حبة والله يزاعف بمن يشاء الله واسع عليهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق منهم ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ألي حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمزلوا كمزل صفوال عليه تراب فاصابه وابن فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم اعتقاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتتوا كلها زعفين فإن لم يصبها وابن فطلوا والله بما تعملون بصير أيوت أحدكم أن تكون له جنة من نخل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و خرجنا لكم من الأرض ولا تأمروا الخبيث منه تفكونه ولستم لآخذه إلا أنتم مذو فيه وعلم أن الله غني حميد الشيطان ي guidesكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله ي guidesكم مرفه منه وفضله الله أعز علي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي غيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تقفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تُنفقوا من خيرٍ فلِيَعْنفُسَكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا بَطِغَا أَوَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَفَيْنَيْكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ ضَرْبَهُمْ فِي الْأَرْضِ يَحْصَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءً مِنَ التَّع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 ثم تُوَفَّى كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كان الذي عليه الحق